ابن الأولاء في مكان الأولاء وابن الأصلياء في مكان الأصلياء وعلي أكلم العديد لأنه be with the I, can't. I, can't. I can't. <laughs> قادمين الى قاعده محافظة محافظه الشاريه جميعاً ونسال الله له التوفيق وندعو الى التخف في مساعده اينا تاينا وجمع التبرعات لملاجئ ماكوف في حب حملات كلنا بالمسجد بأجل دموه وضي ماذا؟ السيد مطفي بيل شمديني محمور ابو حمال. الطائب وعرفوا ان السمع الى هادم جهة